والذي له ولد لنقد خلقنا الانسان في كبد سبو ریلو البو الم احد ألم نجعل له عندين ونسانا شفتي گن سو کہ ہم لوگ وَمَا ملا کو ستی مر ب كِنَذَمَتْ رَهْ تُمَّ كَنَ مِنَ الَّذِينَ نَامُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم عَلَ ج